صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولقد آتينا داود منا فضلاً يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أنعمل سابغات وقدر السَّرْدِ السرد وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير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 Upρούš sem bandungli vy студiensę, žiūršam, z Couldióšiuo į ebenusiu Ne jejauje ekorą Dsavyri brothersi, tu Wajifanin kaaljavab, wakudūr irrasiāt I'malū āla daūda šukra Wakaliilun min arbaadiya šakūr Falama mauta ma dallahum ala mawtih illa ma مخرت تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما <لقد> في مسكنهم آية جنتان عيمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور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 ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور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 فقالوا رَبَّّنَ بَعدَ بَيْنَ أَسْفَارنَا وَظَلَمُ أَافُسَهُ وَظَلَموا أَافُسَهُمْ فَجَعلنَاهُ أَحادِيثَ وَمَزَّقَنَاهُم كُلَّمُ مَزَّقَ